إثنان استمع إلى الجمل وأعدها، ثم تأمل معانيها واحد قام الفنان بنحت اللوحة الخشبية في الورشة إثنان أنتم تجيدون حسن الخط جيداً ثلاثة أنتن تجدن النقش ولكن لا تجدن الحك أربعة الزخرفة الإسلامية هي فن تزيين الأشياء بالنقش خمسة تم نحت اللوحة بواسطة النحات التركي ستة بمرور الزمن ازداد عدد الخطاطين في تركيا سبعة أنا أجيد فن التذهيب ولكن لا أجيد فن النحت